وقال فرعون ذرني أخذ موسى واليدعو ربه إني أخاف أي أن يبدل دينكم إني أخاف أي أن يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض فساد وقال موسى إني علت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب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 أسباب السماوات فأطنع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك دين لفرحون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرحون إلا في تباب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 ومن عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قهم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار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 فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوَقَاهُ اللَّهُ سَيَئَاتِمَا مَكَرُوا وَحَقَبَ آَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَنَّهُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَ وَعَشِيَّ وَيُوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُ آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِن يَتَحادّثون فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ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 الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتغلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون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 ودخلت في عباده وخسر هناك الكافرون